أن الأظهر عندنا أن قوله إذا رجت بدل من قوله إذا وقعت الواقعة والرج التحريك الشديد وما دلت عليه هذه الآية من أن الأرض يوم القيامة تحرك تحريكا شديدا جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الحج في الكلام على قوله جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقوله تعالى هنا وبست الجبال بسا في معناه لأهل العلم أوجهم متقاربة لا يكذب بعضها بعضا بل كلها حق وكلها يشهد له قرآن قال رحمه الله وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد يكون فيها أوجه كلها حق وكلها يشهد له قرآن فنذكر جميع الأوجه وأدلتها القرآنية قال أكثر المفسرين وبست الجبال بسا أي فتتت تفتيتا حتى صارت كالبسيسة وهي دقيق ملتوت بسمن ومنه قول لص من غطفان أراد أن يخبز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه فأمر صاحبيه أن يلتاه ليأكله دقيقا ملتوتا وهي البسيسة فقال لا تخبز خبزا وبس بس ولا تطيل بمناخ حبسا وهذا الوجه يشهد له قرآن كقوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فقوله كثيبا مهيلا أي رملا متهايلا، ومنه قول امرئ القيس ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي ومشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهائل واضحة فقوله وكانت الجبال كثيبا مهيلا مطابق في المعنى لتفسير وبسة الجبال بسا بأن بسها هو تفتيتها وطحنها كما ترى وما دلت عليه هذه الآيات من أنها تسلب عنها قوة الحجرية وتتصف بعد الصلابة والقوة باللين الشديد الذي هو كلين الدقيق والرمل المتهائل هذا يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الآيات بالصوف المنفوش الذي هو العهن كقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقوله جل وعلا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن وأصل العهن أخص من مطلق الصوف لأنه الصوف المصبوغ خاصة ومنه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطمي وقال بعضهم الجبال منها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهنة إذا طيرته الريح في الهواء وهذا الوجه يدل عليه ترتيب كينونتها هباء منبثا بالفاء على قوله وبست الجبال بسا فكانت هباء الآية لأن الهباء هو ما ينزل من القوة من شعاع الشمس إذا قابلتها. منبثا أي متفرقة. ووصفها بالهباء المنبث أنسب لكون البس بمعنى التفتيت والطحن. الوجه الثاني أن معنى قوله وبست الجبال بسّة أي سيرت بين السماء والأرض. وعلى هذا. فالمراد ببسها سوقها وتسييرها من قول العرب بسست الإبل أبسها بضم الباء وأبسستها أبسها بضم الهمزة وكسر الباء لغتان بمعنى سقتها ومنه حديث يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى ويوم نسير الجبال وقوله وتسير الجبال سيرا وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة النمل في الكلام على قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الوجه الثالث أن معنى قوله الجبال بسا نزعت من أماكنها وقلعت وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول مع الإضاحة التام لأحوال الجبال يوم القيامة وأطوارها بالآيات القرآنية وذلك في سورة طاها في الكلام على قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فكانت هباء منبثا كقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا والهباء إذا بث أي تفرق واضمحل صار لا شيء والسراب قد قال الله تعالى فيه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا قوله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثة أي صرتم أزواجا ثلاثة والعرب تطلق كان بمعنى صار ومنه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين أي فتصير من الظالمين ومنه قول الشاعر بتيهاء قفر والمطي كأنها قط الحزن قد كانت فراخا بيوضها وقوله ازواجا أي أصناف ثلاثة ثم بين هذه الأزواج الثلاثة بقوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم أما أصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين كما أوضحه جل وعلا بقوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود الآيات وأصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال كما أوضحه جل وعلا بقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم الآيات قال بعض العلماء قيل لهم أصحاب اليمين لأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وقيل لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة وقيل لأنهم عن يمين أبيهم آدم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليلة الإسراء وقيل سموا أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة لأنهم يامين أي مباركون على أنفسهم لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة واليمن البركة وسمي الآخرون أصحاب الشمال قيل لأنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم، وقيل لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار والعرب تسمي الشمال شؤما كما تسمي اليمين يمنا ومن هنا قيل لهم أصحاب المشأمة أو لأنهم مشائيم على أنفسهم فعصوا الله فأدخلهم النار والمشائيم ضد الميامين ومنه قول الشاعر مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها وقد بين جل وعلا أن السابقين هم المقربون وذلك في قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون وهذه الأزواج الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه السورة الكريمة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 وهم أصحاب الشمال وذكر تعالى بعض صفات أصحاب الميمنة والمشأمة في البلد في قوله تعالى فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه إلى قوله أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ما أصحاب الميمنة وقوله ما أصحاب المشأمة استفهام أريد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة وشان هؤلاء في الشقاوة والجملة فيهما مبتدأ وخبر وهي خبر المبتدأ قبله الذي هو أصحاب الميمنة في الأول وأصحاب المشأمة في الثاني وهذا الأسلوب يكثر في القرآن نحو الحاقة ما الحاقة والقارعة ما والرابط في جملة الخبر في جميع الآيات المذكورة هو إعادة لفظ المبتدا في جملة الخبر كما لا يخفى وقوله والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله ولكنه ذكر في مقابلة ذلك تكرير لفظ السابقين والأظهر في إعرابه أنه مبتدأ وخبر على عادة العرب في تكريرهم اللفظ وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول يعنون أن اللفظ المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف ومنه قول أبو النجم أنا أب النجم وشعري شعري لله دري ما أجن صدري فقوله وشعري شعري يعني شعري هو الذي بلغك خبره وانتهى إليك وصفه أيها المستمع الكريم حسبنا من لقائنا هذا ما قد سلف وسيكون لنا بعده إن شاء الله لقاء آخر وحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته